طلعت من قبرها لازم الظلعين طلعت من قبرها لازم الظلعين قصدت للشريعة والقلب نصفين لما نوقع كافل زيانة بعل القاح ضجت واعتنت لازم الأضلاح صيح انكسر ظهرك يا الولاد هسار تضيع بما إلك لا ناصر ولا معين تقول الله واذناشد شو تقول الله أنا يا ضيعاني أنا الزهرة ترفع لجسمك من على الغبر أداوي جرحك وأشلع سهم بالعلم خل رأسك اسمح لي على الشطن خل رأسك يا بعد أهلب وسط حجري خل رأسك يا بعد أمك وسط حجري بسالف لك جرح مسمار في صدري في صدري ثمنطعشر سنة واهديك من عمري والله من عمري إليك ظلعان تبدش مالك وليمي